وبدى لهم سيئات ما يعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناطرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات هم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأدل مسمى والذين كفروا عن ما معرضون عرب والأعيث ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شركون في السماوات توني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا أو أثارة من علم إن صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أنفسهم